حينما يأتي الليل وتنام الأعين تتجافى عيناي عن مضجعي ولا أطيق النوم دون التلذذ بلقياه عز وجل فأستشعر ضالتي وأبكي على ذنوبي وأهيم بعظمته سبحانه تفكرا وحبا وتقديسا وتأملا وتحن روحي لذاك الركن الخاص الذي عادة ما يبتل بمسك دموعي ورغم ذلك أسعى إليه بشوق فاشكو جلاله حالي ومالي ونفس التي بين جنبي وبداخلي يقين بكرمه ومغفرته ورحمته بي وفي تلك الزاوية وبعيدا عن الأعين أشعر بدفء الأثير الخاشع في روحي وأحس بقربك يا من هو أقرب إلي من حبل الوريد وحينما ألملم مشاعري بفيض حبك وأطهر ثغري بذكرك تلفني الدهشه إذ كيف ضيعت من ليالي عمري دون هذه اللحظات ويمر الوقت أحلى من العسل وأندى من الزهر، ثم تنسال دموعي فيمتزج فيها ملح الحسرة على فوات ما مضى وسكر الفرحة بهذه اللحظات، وإذ بسيل من الخيال يتراءى أمامي ويرسل سهام الألم وورود الأمل. أناجيك بقلب يرتجف إلهي أتيتك مستسلما ودامعا وتائبا فهل لا غفرت لي وهل عفوت عني إلهي إن لم تعفو عني فمن لي سواك أفر منك إليك إلهي كلما تذكرت ذنبا تجرأت فيه واتيته يعتريني الخجل واستشعر الذوبان فاسجد واعض على اناملي ندما ويسيل دمعي مشتعلا بحزني وأنت الكريم فاستجب لذلتي ورجائي واغفر لي واغفر لي Thank mm -hmm.